قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسْءُ لَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هو الذي يسيركم في البر والبحر سَإِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ رِيحٌ صَيْبًا وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ arihun naasifum waja'ahumul mawju min kulli makanin wadannu waja'ahumul أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له لئِ أَن جَيتَنَ مِن هَلَ نَكًُاَّ مَِ الشتكِر فَلَم م أَجَوم إذكُم يَبَونَ فِي الأأَرضُضِ بِغَائير الحَق يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 جَمَائِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إذا حتى إذا أخذت الأرض Sõnal ei oleул, va oli ma on لَن يَنؤَنَ هَارًا فَجَعَلْنَاهُ حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ فِي الأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ